هذه هي وجهة النظر من الناحية الاقتصادية فما هي وجهة النظر من الناحية الدينية لما كان الموضوع إلى جانب العامل الاقتصادي والعوامل الأخرى له جانب ديني كان للفقهاء فيه آراء مختلفة بناء على اختلافهم في حكم صورة من صور منع الحمل كانت موجودة أيام النبي صلى الله عليه وسلم وهي المعروفة بالعزل وملخص أقوالهم فيها أربعة القول الأول يجيز العزل مطلقا وروي ذلك عن عشرة من الصحابة وصحت به أحاديث كثيرة منها ما رواه البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل وزاد مسلم في روايته فبلغه ذلك فلم ينهنا كما روى مسلم أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن لي جارية هي خادمتنا وسانيتنا في النخل أي تسقي نخلنا وأنا أطوف عليها وأكره أن تحمل فقال اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها فغاية ما يدل عليه هو عدم نهيه عنه القول الثاني يحرم العزل مطلقا بدليل حديث مسلم أن أناسا سار النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال ذلك الوأد الخفي القول الثالث يجيز العزل إذا أذنت الزوجة فيه ودليله حديث أحمد وابن ماجه عن عمر رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحره إلا بإذنها ولعل ذلك لحقها أيضا في الولد القول الرابع يجيز العزل في المملوكة دون الحره وذلك خوفا على الولد من الرق إن كانت زوجة أو على ضياع ملكه لها إن أصبحت أم ولد بالولادة والدليل هو مفهوم الحرة في الحديث الذي استدل به القول الثالث وهذه الأدلة كلها مناقشة وبخاصة أدلة الأقوال الثلاثة الأخيرة وتفصيل هذه المناقشة موجود في مكان آخر قال النووي بعد ذكر مذاهب العلماء في العزل قال ثم هذه الأحاديث مع غيرها يجمع بينها بأن ما ورد في النهي محمول على كراهة التنزيه وما ورد في الإذن في ذلك محمول على أنه ليس بحرام وليس معناه نفي الكراهة والله أعلم